أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك